الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه الماده السلام عليكم وعلى تعال واطيب الاديه ابي محمد صلى الله عليه واله وسلم واشكر المتعب وكل مؤتث في دين الاسلام بيتعا وا كل بقع ضلالا وكل صلاله في ضياع وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا نتعجب في هذا القران او لهذا العنوان فانه يمثل ايه محكمه من كتاب الله العظيم اذا قلنا هذا نعني مضمون الايه نعني فقه الايه ان قالوا بلغ الاختراف هي ال30 من سوره الاثراء حيث يقول تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان قحشاوتا وسفليا والشاهد قوله تعالى ولا تقرب اي ممنوع الاختراف والشاهد في خطر قوله تعالى إنه كان فاحشة وداها سبيلة ومشكلة سبيرة من المشاكل التي تهدد العالم كريمة من الجوائم العظيمة اجتهان بها كثير من خلق الله سبحانه وتعالى فأودت بالمجتمع إلى الهاوية العالم يعاني الآن من مشاكل صحية في مقدمة ما يسمى بالإيد وكان بالأمس حسب ما أنا رأيت وأنا أمره بالشارع قال يا أن أمس كان يمثل اليوم العالمي للإيد رأيت مركبة مكتوب فيها لا تتحمل اليوم العالمي للإيد من الجرائم العظيمه جدا التي ناقشتها الكتب السماويه والتي اتفق عليها العقلاء مشكله الزنا المسلم والمسلمه لمطلق ايمانه بها في القران الكريم والشهاده للنبي صلى الله عليه واله وسلم ينبغي ان يكون هؤلاء اعلي المجتمع المسلم اجرى الناس بها اذا غابت فقورتها على من ليس ينتسب الى الاسلام ينبغي ان لا يعني تفوت هذه على باته على المسلم والمسلمه مساله مساله خطيره جدا الله عز وجل حرم هذه الجريمه وتوعد اصحابها باكثر من ايه وكذلك توعد النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينسخ عن المولى جل جلاله في اكثر من حديث و يا في في مسل حديثنا ان لا اجر رج قال ولا تقربوا الزنا يعني وده في فقه التحريم عند العلماء هو ارفع الدرجات في فقه التحريم يعني في الشريعه الاسلاميه بيقولوا لا تقربوا ماذا الا مش ان يقولوا حرم عليكم هذا لا تقربوا اي المكان الذي تتواجد فيه الجريمه انت ينبغي ان تكون ابعد الناس واحد اثنان كل ما يحود الى هذه الجريمه ينبغي ان انت تتجنب في دائره قوله جل جلاله ولا تفروا ولا تقروا الذله انه قال فاحشه يعني فاحشه بكل ما تعشو وفي ان ان الله رجج ذمه ودمع احبابه بقوله تعالى انه كان فاحشا وسع سبيل طريقه خطير يعني طريق الجنا من اخطر الطرق يمكن عن طريق الجنا ان تقتل النفس يعني طريق خطير فان طريق الوقوع في هذه الجريمه استباح المستباح الخطير وعن طريق هذه الجريمه يغفر الانسان بالله سبحانه وتعالى واشوف ادلك على ذلك من خلال النصوص التي وردت ايا كان ذلك في كتاب الله او في سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن قبل ان ادخل في التفصيل نقعد مع النصوص المتعلق بمتاكل وعيد اول شيء الوعيد الوعيد الذي ترتب على ذلك بالان منح الله سبحانه وتعالى ابتداء وربعه من شان الذين لا يمارسون هذه الجريمه محترم عند الله عز وجل يعني ان عند الله عز وجل مدح الناس ما بيطوا في هذه الجريمه وكونه يمدح يمدحه الله عز وجل شرف قيس بعده وشرف اي يمدحك الله عز وجل في كتاب الكريم وان لم يرد اسمك هنا الا ان انك انت المخاطب اصلا ولذلك كان قوله تعالى في شأن عباد الرحمن في خاتمة سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وإذا خاطبه الجاهلون قالوا كلاما إلى أن قال والذين لا يدعون مع الله إلا أن أفضل ولا يقتلون النفس التي حرب الله إلا بالحق ولا يذنون هذا محترم جدا عند الله عز وجل رفع الله من شأنه من آدم المسلم الذي لا يقارب أدي الجريمة المرأة ورجل ولا يدلون ومن يفعل ذلك يلقى آتامة وآتامة دي هي عوديا في جهنم والسجون في جهنم آتامة يقول لك اذم يعني آتامة دي بالتفسير عوديا في جهنم يغلق أولئي الجنال وتشعل عليهم نارا دول في سجود باجودت جداد ده في باب المسجد فانت ليه جوا جاد بتغني لاقف في المكان كده وده مثلا يعني يعني ممكن انت تعتبر انه يقودك الى الى الى, إلى فرق المثل لكن دي عندهم اصلا ما تتخيل انه نار مولع كده وممكن تاخد تكمله دوره وخلاص دي في سجود الله عز وجل قال انها عليهم مؤصبه يعذب مجددا فكانت في جلاذير ونار شغاله وبعدين العذاب والنار ليست كنارينا هذه مش قال عبد الله ايه لو ان ناركم هذه كناري جهنم لقال الناس فيها يعني ليه بالنسبه للالناس بتاع جهنم ليه الحدائق اللي بيطلع فيها بعض العفاله والله لقال الناس يعني يجيلوا فيها يعني لقال الناس يعني وش ما تقل معك تقول نمشي شو هوا؟ الهواء ذا ذا هوا بالنسبة للنار جهنم بالنسبة النار بتاعاتوني هذه بالنسبة للنار جهنم ذي الهواء الجهنم الشمال ابعت الله قال اه انها اه انها فضلت على ناركم هذه بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرارتها وان كانت لكافيه فرعيت بالنار الذي ترون ان انتم انشاتم شجرتها ام نحن المشيون نحن جعلناها تذكره وبتاعا للمقوي ويرى في انك تجرب اشعالها دي. شعلالتي دي. ديك الدوره ثاني 70 مره انت فيقع الناس اللي بماس الجريمه بتاعتنا ويقعوا في هذه الجريمه الله عز وجل قال وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَفْلَى أَسْلَهَا دَا مَحَلُّهُ تعداب بتاع... بتاع القيامة بعدين في أعداب في الدنيا أعداب في الدنيا الآن أنا ذكرتهم يعني الأمراض أجل مرض الآن تعاني منه البشرية لما تبحث عن أسبابه الحقيقية وتلقى مربوطة بمثاة الزنا والشاهد علي بن عبد الله ابن عمر ابن خطاب رضي الله تعالى عنهما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى وابن ماجه في إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن تعاهدنا رسول الله من وقوع هذه الجرائم والتي لا بد أن تأتي لا بد أن تكون في اخر الجلال واعوذ بالله ان تدركونا الاولى قوله صلى الله عليه وسلم ما ظهرت الفاحشه في قوم حتى اعلنوا بها الا ظهرت فيهم الاوجاع والطواعين التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا وده الشاي في وضع الدلال يعني مثلا تكلم عن الذين قال ما ما بعرف الفاحشه في قوم اللي وزنه وفي الوقت عبد الله بن عباس الطبراني لما قال خمس بخمس مش اي اله المريع لا كلام من باب الجزاء من جنس العمل انت فاهم؟ والمعنى تعالوا لا لا خمس بخمس ما ظهر الزنا في قوم الا فشى فيهم الموت دل دل بما اللي قوم عايشين لازم شبت الموت؟ في أحفر من الموت في الدنيا دي وجدت شيء أن يعكره صف الأشياء أكثر من الموت بقى طبعا ما يعكره على صف هذه الحياة الموت هتعيش كم انت هتعيش كم أول شيء واحد يقول له ما أنا لسه برروم وكذا برروم بالجامعة لكن إما لك الموت ما أنا عني برروم والله بحيث يعني ممكن يقول بس أنت قبل تكون برروم ذات لوق بس اي حد في الثانويه في الحشاشه طب وبص فانت اذا قبلها كويسك ابو ترى بالذات الجريمه شيء تخرف بعد مشكله كبيره وهو الا الا محادثه بعدين هنتكلم عن العطاله الشجينه يدعو لهذه البحصه وعن اسباب وقوعها ونناقش اولاي ذلك تعلمنا لأن في مقام يهمنا جدا ان نكتشف عن كيف الذين يدعون الى هذه الجريمه هو الشلب اللي هو ما ظهر في الفاحش في قوم او ما فجاه الموت في قوم اجدر الا فجاء الموت الان اللي ظهرت فيه الطوائع والاوجاع التي لم تكن تكشف لا بهم الذين ما ظهروا امرها طبعا كل يوم والطبيب تجد مرض جديد ممكن على على على الساعه الناس المتابعين لويات الاخبار والقنوات الصحيه يمكن كله رأس ساعة نجمع مرض جديد ما دعي تتالك؟ تجيب مرض جديد من فلون ذا الخنازيح من فلون ذا الخيرفان لما نجي كلم فلون ذا الفول أو غوشوية غوشوية بيها صلة والله تعيب دي كلها أمراض لما تبحث عن حقيقتها والله تعيب وكل الناس تخاف تخافة أنا لك إذا في جب يتلسل إذا في جب يتلسل ده شبابو باللهك انا بعت سلم ارتفاع ما بعرف الفاحشه في قوم يوزنها حتى انا وبيا واكد انا بعت سلم انه الزنا بيصن لان الزاني اصلا المفروض يكون يعني اخفس الناس ومفروض يكون افضل الناس ده قبل ابي ده زاني اللي مجرمه هذول الزاني المفروض يكونوا متربش ويعني يكون خايف اداء ابو المؤمن لاخينا عشان انا محدثك عن ما يقوله ليه الاب وبعدين بكلمك يبدو الموضوع بتاعنا ده يبقى غايب اكثر من الزواج يصير عادي جدا ويصر به الناس يستقل الامر الى ان يدع ان ان يدعى اليه ك كقضيه من القضايا انه المفروض يحصل كنسن والزنا وما رضيه بهذه الطريقه اللي بواسطه العلماء دي وجيت لي عبارات العلمانين والذين استحل استحلال الزنا والناس الذين يبنون عوجا ناس التارين الدنيا شبه عوجا اتكلم عنها والقران ده في في الموضوع بتاع الزنا عندنا بقى كلام كتير جدا لكن الشاهد ان الله سبحانه قال ييسر لنا الزنا واحد بعدين يغلق له عند الشاهد ما هو ده ما بعرف الشاهد بيقوم هي بتظهر الزنة حتى أعلنوا بها إعلان كده كده كده إعلان هام ولها إعلان الزنة بجأ وريك الإعلان كيف ما يتم بجأ مع الطريق أركاب إجام عادل فجب أنا أعجب ليس والله إعلان عادل يقيم الفكر الديمقراطي ركو النقاش لا تنامش يعني لا يتكلم بأنها المرأة وهي بطلقة تتحرّف وعاد الدكان ذا ظريف واسود والدنيا جميله لماذا تلك الصوره الاسود وبجب انا في جملك وانا اناقش هذه الافكار التي تدعو الي الدنيا من خلال هذه المحاضره بحول الله وقوته تفهم كلامي فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم انه من علامات الساعه وده واقع لا يمكن للانسان ان ان يكره ده واقع واقع مريض جدا والله يفعل وواقع يدعو من هذه المطاب إلى تدمير العالم بأنه أصلاً لما المسألة تكسر والفتاة يكسر ويقل الذين ينكرون فعد ذلك يدمير طوال وإذا عرضنا أن نهلك قرية عمرنا بطر فيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرها لدي عندك لاحق في أطاب في أطاب أمريكا عندك لاحق بجميع را قد عنده رجال اذا بتعرفه خالص ما عندك اعطيها اصلا فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاخر بل اخرج الامام مسلم في باب الفتن وعلامات الساعه من روايه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وناقش الكلام بادلتك اصلا هذا الكلام ده كلامنا هنا اصلا ما هو كلام ينبغي واداه ويدل له وعوب ويالات الحضور انما كلام نبينا في القران قال حش هو الدين ده ناقش اي قضيه وضع الحلول لكل مشكله والله صح لكنه صلى الله عليه وسلم قال قال انس صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم وايظهر الجهل وان يفشو الجهل ده كلام نبي وفي البلد دي ده اوعى ما عرفناش في العالم أن يفتو الزنا يعني بإبقى كثير جدا في إنتهى فشو الشيء يعني بشاره فأن يفتو الزنا ومعد ذا قالوا أن تشرب الخبر وأن يفتر الرجال وأن تقل النساء حتى يكون الرجل الواحد قيبا على خمسين إمرأة والعلامات الظهر الآن منا ما دخلنا بعد ذلك في هذا الحديث إنه قال يعني يفت من الذين أدhora الذين فجأوا ما هو كفرائ pulling لغاية ما هو فجأوا في سوقًا يعني착َـن الذي يبني أصلي في المجتمع ها shuttingeth Wells الأصل في المجتمع وإن لو أن يجد المجتمع بد amar هذا أس envy باتعف Sayar´allworld العلم dim قول العالم cause ويجاء من الاجتماعي tabar المجتمع الاسلامي وفجأة المجتمع الأسلح وقيم töجحت في بقية tabar суagi دي قال اصلي يعني في المساله كل الانواع الذروا انواع ياس الكلام فيها لكن لما تنظر لقوله تسلم الا وهم فيه الاموجاء والصواعير التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا الامراض دي حتى لما يجي يناقشوا فال... ما هي الاسباب من الاسباب التي هي يسر فيها الزلا ما في اشباء دي ما يخش الزلا يا فضيله اللي ماجه السبب ذلك من الاضاب التي ناقشت الشريعه ما جعلت عدم التكلم بوضوح واستخدام الالفاظ الشرعيه ان القران قال ولا تقربوا الزنا ونبعثنا في الحديث قال وما ظهرت الفحشه يبقى الاظهار في الاوجاع والصراعين التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا الان لما تنظر الكلام في الكلام عفيم وك اليوم العالمي قال لي ايه يا زلم يوم قد واحد اتبعينا واتكلمنا في كل دقيقه عن ال진다 مش كان ده بحل المشكله بحل المشكله في كل دقيقه نتكلم عن ال진다 يعني المشكله بتكون لسه فاضمه كبرى في الخواجات يا مولاي لو اليوم العالمي للاب برنامج بالتلفزيون في كل سنه وازينا في كل يوم شغال وكل يوم ما فيش حالات بتاعت اختصاب وحالات بتاعت ابناء سفاح ودول كلهم من اخيو جايجي هيقول لك اليوم العالمي للاب اقسم ما يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده من الاسباب الرئيسيه إنه لما يترك العلماء والذين لهم دراية وتترك الأمة عبادة الأمر بالمعروض والنهي عن المنكر معناه الناس لذبق عندنا والمنكر عادي جدا لكن الأمة دي لما خضلت خضلت على بقية العظم خضلت عندنا بالقول ده حلال وده حرام أنت أيها الممة أنت أيها المصفى الواجد كنتم خير أمة أخرجت من الناس عشان نحل المشكلة وا حاشا ما يفك الزنا وما تبقى الطاب اكبر المؤمن كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وانهون عن المنكر كان هولى يمكر كان هولى يمكر وفي قوله تعالى المؤمنون والمؤمنات في جوكما بعضهم اولياء بعض يعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالزنا الصغ الاشياء الذي تقود اليه عدم التوعيه على قول كتاب الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدم اقامه الحدود على المجرمين الذين يرتكبون هذه الجريمه يعلم ما نجي الان نناقش المساله من دوائر متعدده لما تاخذ مساله الزنا في في مقام محاربته في اليوم العالمي لمحاربة الأيه الـ, الـ, الـ يجيب اللي هو توب الـ الوقوف المعيجة يجيبوا ليك واحداً أنا مثلاً حال بعديث حديث عن مالك الأجعري ليكون لن أقوى من أمتي كلمة صيغة المباركة التي يفيده المستفد يشابون الخن بهذه الاثناء ويستحجون الحر الحر الذي هو الدنب الفرج عليه والحرير فعدا قد جاءت بما جاءت واثوذم على الروس بالقيناق والمعادد والمذامير يحسف الله بهم الارض ويجعلهم منكرده والخنازير لان انا بتكلم هذه قرصه بعد على وقوع الجريمه مش طبقه كمان مساله بتاع الجريمه في دم حلال ان كثير فعلا يقال الاستحيل الحر والحرير يبدا وفي قولي قال يشقول الخمر غير سيا التلاعب بالالفاظ كما ذكر ابن القيم يقود الى الوقوع في كثير من المحرمات لعدم وضع النقاط على الحروف الجابرت ثاني وهو المحرمه الابن في في العالم كله الارضيه الوان عظم برامج اذاعيه وبرامج تلفزيونيه وجو وكلام تصعوب يقول لك تلجى برامج في مقدماء واحدة والله يفعي واحدة هيدا ده سبب الناس له ذات هي سبب الاذ ذات و لما تبحث عن الحقودين قالوا بعدم في المشق الاذ واحدة محننة وبكامرة وبعدم بكامل ذاتا وتبحث من بدل ما لا يتبحث كهيوة المشاهدون وهي سببت اليوم العالم الاذن معانا دكتور فلانا القلاني أيوة والباحث الاتماعي فلانا القلاني أيوة ومعانا مولانا فلانا القلاني وثلاثة ودي ما أقول لك بي كامل بي نسل وده الحربة إيه والبانا دي ذاتة المخدمة معي هو شيء وطبحت أيه هو شيء من ده الدكتور فلانا القلاني الاندي كيف وكيف السبب وشه ده الدكتور ذاته ما يقدر يقول سبب الآذي ذاته ما يقدر يقول الزنا الزنا دي ما يقدر قولها ومولانه ما يقدر قولها آه والله طبعاً الآذي الكريمة هذا الآذي النتيجة لمعاركاتها لي... لي... موجزت... يعني جنسية شادة كم هذا؟ ده سبب الآذ مماركات جنسية شادة إيه هذا ما يعمل وقال له هذا ما يعمل <تصفيق> فهو بل اجل الزنة حديث فهو اللي بعد ذلك قال بتلعبه بتلعبه للأفض عشان كده واحد لما تقول له امتها الزنة او يا ذالي ممكن ازديك بنيا والله اتبعه واحد لما ماتها الجريمة تعتزينها و تقول له ان الكلمة كلمة شرعية و لها وقع على القلب و شاء تعال الله تعالى الله لزل احسن الحديث كتابا متشابعا مثاليا تقشعر منه جلوده الذين يحشعر ربهم ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر لا ذلك أو ضمان كلمة ذنة وذلك دي لا وقع على النفس وممكن ترجع ذنة أبعد منه يقول لك يا أخي تغفر الله فكلما يقول له إنت بفريك تجدير إنت شاذ شاذ جمسيا يقول لك جد وجد والله إليك دول إبنى عالي إسنة ما ضعب إبتثاني والله إبنى هل بده شايو تيجيوا ترفعوا الحكي هذا هني قاعدين يحق يترفضوا بالكلمات الشرعيه اللي بترجع لانه الكلمات ما راضيه تحصل ما في ناس اصحابها عملوا تغيير الامر بالشفت ما عم اتكلم مع القران ذكر لهم ادله تبويه كلام ما بده يستمع كلام الله بده يستمع عند وقعته القال تخيل ما تستدل استدل الالفاظ الشرعيه بالالفاظ بتاعه مفكرين وهم في نفسها الضربه وليس لهم دلائدة ما بحلوها ما بكتبوا مش قالت أتا كلمة تموت دي هايقول لك فلان مات وقلت لك فلان مات فنصبت أيضاً كدرتاً والله يسمحك إنها كلمة شرعية معهمة أولا قلت لك فلانة ماتت, ماتت لله ما تضبتين لكن الثالثة الوقت هي جموة بتاع خواجات شوة بتاع إحسيان فلا معنى أوثلاث وذاك يموت واحد يروع للغض أيها المشاهدون الراحل عن دنيانا يا جلال واحد شايل عطف ولا خلاو واحد بتحشر كمان عزيز بس انا رحال بقى نايم انا انتقل انتقل من دنيانا انتقل مشوين الى مكان اخر كمان وتعديل الكلمات الشعريه ومولانا لا يجي بس اللغه دهان. طبعا ده يبقى غلب الشور بتاع مولانا ده بقى نكتوره وانت لو جاي تشم مولانا جاي تنسى حصل ايه بنعرف مع مين طبعاً دي مغانيكتورة المهزة الجنسية الخاصة طبعاً هلين هم اطلع بذل ده ما أفقدمه ده ما أبقدمه والله فهده العكروا أمريكتنا هؤلاء غاز ما يقدمه ولا يؤكله فما بحاجه مشاكل ده من الأسباب بتاع الوقوف في الجريمة وانتشار الجريمة عدم وضع النقاط على الحروب والكلام ده قالوا نبي عدد لم يجدوا هاي قال يا شرؤون الخوف بغير اسمعهم ولا المساله ليست قاصره كما قال نقيب في استحلال المحرمات على في في استحلال المحرمات في, في تغيير الاسماء ليست قاصره على على مساله الخمر يعني انهم يسموها عسليه ويسموها مشروبات عرفيه ويسموها على كيفك الى اخره انت فاهم كلامي فيقطع انت ام الحاصل الان من الاسباب الأ... الأ... الأ... التي تدعو الى وقوع الفحشاء عدم إقامة الحدود على المجرمين من الزناف فيما يسمى بالحرية والدين القراطية هل تتعلم؟ الأمة أزداء في جماعة في التمو بقنا جرائز الجماعة أبتع إلى الألمانيين الألمانيين في البلد فيه الشروعية لذلك هل قالوا دارين يجيبوا دين يحكمونا شروعي وضعتها الشروعي يقول لك مع شوية أكبر انتخابات جائز انتهم خير ما يمثلكم رمز الكندور الحلب الشيوخ انتوا بتدني عين الله كم الله كم انت الله ورتعك لا تحكم نفسك انت مصابت بقول لك من اجل الحريه ريال ده, ده حريه سلم من كده فانت بتجيب قوه دول بتسلك ما بالشغله واحده تصفع انام جوا في على عينك يا تعجبك بتلبط البيض انت ده معنى المناجهه بيجري بل عنني سلام عليكم قال لي قال لي هجن قال لي الغابه اجمل لي هجن دهي ده صحابه الشمس تظهر في غابه عليه لك يا شاجي تقول البلد زمان بتاع احكي خليك انت لو وصلت على زيك يا بابا الموضوع واضح انه يتامك الحدود على هؤلاء المسلمين يساعدوا على انتشار هذه الجريمه ودم تبقى المسؤوليه, المسؤولية ومسؤوليه المسؤوليه في محاربه الجريمه ودرء الخطر وبمسؤوليه الجميع بدءا بالشخص الانسان واحد والمسؤول عنه الشخصي والحاكم مع عدم وجود اي حدود راجعه لاولئك الناس بعد كده المساله حتجي لاكثر ميزه انت طبعا اقول لك انا الانتقال الشجره دي بيمشي زي ده واحد لكن مشكل المساله استني كده شويه كده بتلقى مثلا تحت عندنا واحده مستخبيه على ظهره في حديقه عربه متكله على ظهرها كده وما اللي كراها في واحده ثانيه قلت خلاص واحده مكامله لكن ده الموضوع بيقول لك قدام الحكايه تبقى عديل في الشرح والله صحيح انتما كلها انت اتصل لي يقول لك كده وده برضو يكنا فيك لكن يعجبني في حديث عبد الله حديث ابي هريره ده اللي في النص ده اللي بعت لي قال لا تقوم الساعه حتى تمر المراه بالرجال حديث صحيح قال ما انتش لا تقوم الساعه قال حتى تمر المراه بالرجال ويقوم احدهم ويرغاجه على كارحة الطريق أنت بقرر العرب إلا بطريق شرير الله لكن قال لك أنا من ما أتعلم إن أعلمات الساعة تتكلم عن السيلم هاتوا إليهما إنه تقولوا المرأة برجاء الواحد يقوم بمارسة على كارحة الطريق يعني أين أتبعهم؟ ثم أنت بتاعي جاءك في الطريق العام قال ما يقولوا أرسلهم أنا ذاكي يعني ذا عدد الوحيد في آخر الزمر في عدد الوحيد هو يوجد هاتوا شغالين جمع قال ما حتى فيقول أنزلهم لو تنحيت بها عن الطريق قليلاً ده الممبر المعروف ما أقول له نحرم يقول له يا أبي كما أنت علينا الشارع كما <تصفيق> أنت الشارع يا أبي هو الضوء الضائم في الحسنين يوم الحياة نبيك أكبرون كيف يقول إيه ده العابد أقول له ده كلام نبيك الكرام ده حديث صحيح أخواني ورحمة في المسلم والقمران حتى يقول أنزلهم لو تنحيت بها عن الطريق اليهودية عاصلة عادة جداً لم يتكلموا وتبعهم فأكسن الزنا والجريمة الإسلامية فالله عز وجل قال الجريمة الخطيرة هالجريمة الزنا لم يتكلم عندها الإسلام وقال لا تكرموا أحرم كل ما يقود إليها وألدم المجتمع بأكمله ونحن نؤد لدورنا على كل حال لنؤدر أمام الله عز وجل كل المجتمع المتعلة فالذنا أن نتظافر بمحاربتها كل افراد المجتمع من حكام ومسؤولين واولياء امور وافراد وبتلقى السنه تستقبل عقاب الجريمه انا بدي اضلن بين كيف التيمه الجريمه اصل الجريمه لما الله تعالى ولا ترى ما قال ولا كان تكبرين اصلا ما بتكن الا بالاقتراب من المرحه الا بالاقتراف يعني من بعيد لبعيد ما بتلحق والله صح إلا بالاقتراف وكل ما يكون في الوقوف بهذه الجريمة الخطيرة عن الجريمة النزلة الإسلام ده الباب محرم وده نحن الآن في جدل مع, مع طوائف وأحزاب وجماعات مختلفة لما يتكلم عن هذه المحرمات التي تقرب بلاي قولي تعالى ولا تقربوا الجماعة بني يغلقون هنا في المحل ده انتوا عنصار كله وما عندكم ضبير وما عندكم حسيث وينظر ثم ينهله لهم فاخذ حديث ابي هريره عقلاه في عمر شوفوا كلامي هل رايك يا جماعه هذه علمانيه وجماعات اسلاميه قاعدين يغرقونه في الشغلان ويساعدوا على جريمه الدين اثنتين جماعات علمانيه اقولها لك ترى ما عندهم دين بيعرفوا الدين يمكن واحد تاكل اسمه محمد ابو جمعه ومحمد تيمون في الدليل اعتقد يجي حال محمد بن جلال والله يا خالد محمد ليه في المحليه فحديث ابن عمر عشان ينقال عن كيف وليت توارث الجريمه والله ما هي الخطوات التي كدعل الوقوف الجريمه وما هي الحلول الشرعيه وضعها الاسلام انا عشان ينقال ان العين تزني والملك ودناء النظر ذي الجريمه تبع كده وده كله حرام إن العين تزني وزناء النظم واحد إذنان وإن الأيدي تزني وزناء اللمس دي الوايات الزنيا في ذنب الملايب رواية قتلم وزناء البطش وإن الأجل تزني وزناء المشجد وإن اللتان يزني وزناء الكلام وإن النفس تزني وزناء التبني والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أنا بعد ذلك بيّن إن الجريمة دي ابتدع كيف؟ بتدع في المكذبات بتاعتها ودي كلها الشريعة جعلت حرام أول شيء العين إن العين سلّي وديناها ودي يعني يعني والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ده إلا بعد يكون في عين وفي سلام في كمسة وفي تمني وكده أنا جايل جايل بطفصيله بعدد بتابع العيابه دول بيجي يغمض عيونه ويمسك له ومره من الشارع ويقع في يعني ده لا قاعده ما بيجيش يجري ما بيجي مدينه فجاح كده حوالي يغمض وجهه في حوالي وما يسمع الا يجي يحرس بقى كده اول حاجه انا بكتب وضع الايه قال ان العين تزني وزناع اللذى اللذى بالمرعى الاجبيه حرام والله صحيح ما ما خانتك ولا امتك ولا امك تقبل بنا كده اقول اينا تبخذتك يا او انا لا لا قبل كده بنا عمدك يا او بانت قبل كده فالك سعى شاكزين بنا عمدك طبعا لا غيرنا الزميل جي وكده بان خديو الثاني من الزميل جعالي اشربتك على النظر ريس <تصفيق> يعني نصوص قرآنية تعني فوق الناس البغاة سمعانا الان من الجماعات البحافة للقرآن والسلم هم بالإبنان ما قالهم حضر الإساني حالي القرآن قال ما دعين للمرأة مرأة مثل هيك في الزواج عشان ما عليك قال ليه ما دعين لها ليه عشان ما عليك قوتك ل... لنجري التزييرك دعالتا طبعا لو حولتا الحملية دي لتنبوك على الباسون المشدد يقول لك يا أخي احنا ما نصفهم نحن ابن عين ما تبيرتا يقول يا بعين بس بعين بس بعين عين الله يجب في الأيوم للقرآن نحن منا جدا ده غير جماعه من الشباب كده لو ده عيال الشباب كده دول جايين قالوا تقول يا وادها العيال بالشباب يشلو طب في سؤال بيطلع لما دي يقول له ده ما يجيش ده اتفقوا كلامه قال له وصلت للوضع اللي قال كل انت مسلم ولا حاصل صح طبعا العلمانى العلمانى بيقول لك يا اخي والله لا انجراي في الشيكات دي هات اطلع برا اطلع انت مهيم وتاهي انت جوالك كتابك اهي انت رايك في الشريعه ايه انت مهين وما عندك عشان ما تعمل لا انت تروح فوق وقله وكده وايه عندك رايك في الشريعه بتاع محمد فيها ايه ده انت مهين انت عندك راي لكن انسى انت عندنا البهيمه دي احسن منها جيب لي كل اللي متكلمين والكتاب ده الكتاب ده انت عندك فيه راي اراء بيتكلم بيقول ارايت كما اتخذ الهه هوا وان ان تكونوا عليه وكيله ام تحتكم ان ابشرهم يشبعونا أو يعقلون الناس اللي بتاخدوا الهوى يقول لك يا فانا حر فانا احنا بتاع مريم يعني بتاع الهوى ذا هو الجده فعليه قال ان هم إلا كالأنعامل بتاعرف الأنعام بل هم أضل من سبيلة لأن فينا عندنا هذي خردين بروس وعندنا عارف العثور تحسن منهم والله فحيبت عياد عنه كده مش اتخذ الهوى الله يقول لك شنوية عن دعائنك عن عائنك فيه شنوية يا أخي وبكلام طول الجامعه انت جالك الكلام عليه منه في تعبنا ليه يا سامعي جالك خبيص ولقيت يجوا وين تجابك جبت اجناء المسلمين قاعد يقول عقل ده انت اللي جالك غير جرايا العلم ده المفروض يطلع فوق لو انت بتفكر ومن قمه ما يقرا يتجر كلام الله عذره بعدين كلام الله ما بتفهم ما تقعد تقول لي مدير الجامعه فاهم انت فايل فل كل من يغوص من اثقال ايوه سري ذكر الله ونن الله عشان حاجه واضحه فضلي سامع يا جماعه بعد الصلات برهنا ده ون الشيخ محمد المحطر عطانا اصلا ف ال ف بتفتح النظام انت مش فيها مشكله يعني القران احتوى في نفس القران ما ما كانت تحتك فيها ما جابوا ان صار كله انك بد عايد للبره المنتهي ما عنده فكره ولا ما ترك يهديها ما ترى محظومه بالقران يعني انت قرات القران انا متاكد في جماعه يعني من الله خلقوا ما فتحوا القران ممكن يقرا جرايد ممكن يعني يفتح كل مجلات لكن يمكن ما قرأ قران لكن مثلا انت بالنسبه لك كمشرك جماعه تكون عندك علاقه علاقه مع القران مع القران ده ده الملائكه التسوع فالآية قالت كل البؤمنين نحن كأومة مسلمة هذا ديننا كل البؤمنين يهضوا من أفطاننا ويحفروا وروجون وكذلك الأمر وكل البؤمنات يهضون من أفطاننا إذا داية تسلم البرأة تسلم من, من الوقوع في الجريمة أيها الرجل يسلم من الوقوع في الجريمة الزنا عشان يكون سليم أمام الله عبد وجل مدعى يسليك لمرأ يسليك للزواج أفضل ما دعيش لأنه علي بن أبي طالب واستمر قال قائد المعسلم يا علي وده لي علي خلي انت علي بن أبي طالب عارض والخطاء بالأمة يا علي وعلي بلك لا لا بيجوك الجماعة التانين بتاع النخم اللي عاملين فيها دين واسع واما والشددين وليل فرح نحن مام الشددين واما والتصنة فلذلك المرة عندها دور وهي عندها كيان يا أخي ما ممكن تحرمها طيب الله بعدين عندنا اجتماع عام مع ما معنى انتين انت لم لموا حطالة نقال حسابة الاسلام هل ليه من المعنى انت اخذك انت انهم فلاكين لا تبدلهم الجماعات الاسلامية تعيروها ليه لحظ وقلت لهم ان احنا دين نبي وكسحة كسحة دي كم دقيقة كده والمرأة الانتين ده جواره قياد وعادة الججاعد معاها جدا عادة جدا على حسابة الاسلام جماعات الاسلامية ونصرع بجالب في في بتقول ان ممكن تعيلاء اذا كان الجلب نظيف أيه. نظيف اهي نظيف قوي يعني ولا تخلك مر والجلب اللي بترهوه اللي انت متفالق عليه هو مش وما اقول لك الجلب النظيف دي عندنا واحده كده تشتغل تعمل ولاد الكلام ده انا ده رجعك لناس يعني اختلفوا في يوم على قال المنرج يا لما تاخذ اخوه الصوفيه كجماعه مش تاخذ طور الدين ده كمان خطرين جدا ده حيروح في حتت دي ده غيره هو عايز الدنيا قلبها متحره وكده واسلاميه يعني في واحد اسمه نابولش دول كبير لديت تاريخه من مصالح مصالح المتصوفه القدامه نشوف اللي ايه بيدينه يجيب بيلعب الامه ايه بلا ده في الدوان بتاعوا بيستبيح النظر مش بيه عاين ويقول أستغفر الله بيه عاين الزرق لا لا ده عاين وقال حفظه ده عاين قال ليه انت زعتك عاين ليه؟ بيقول انه قلت في ديوان ايه تصوفي كبير اقولك تصوفي ايني؟ تقوفي إلهي والله صحيح إلهي ليس للحشاق دموا ده بيتكلم مع الله مش مع طارق مع عمرو طوالي والله يصعب قالوا قياما بحاجه يا الله من ابو ال صوفي الهي ليس للعشاق دمه اللي هو حبيته ومحبك وايد الحب كده قالوا الملخصين دول زكام ايه ده كنا ابدا ما عندهم دم يا الله قال الحي قال دول يعني ابو ذي قال قال فانك بي تذلي العاشقين العشق ده انت خلقته يا الله اي ومش خلقت الحزق أيه وخلقت الحباد أيه يبقى الحباء وحبته خافعة ومع ذلك فتخلقوا ده الكلام أبا رزا ده أنا أقول تسلوفي فتخلقوا كل ذي وجه جميل يقول يا أبا ربدا مين يقولي ذا المخافة بل لا لن أنت خلقت يعني وجوه جميلة جسوان وجوه جميلة وتخلقوا يا أبا كل ذي طرق كحيل بنات حيوله كحيلات وتخلو كل ذي طلب كهيف فأنا نقول وبه تزميع قول الناظرين فلا حلوات لما نجن ننزه أنت ما جاء بقول لك جنن نير وبعارة جنن نير جن وجنن دور غدا مش من كلاب السجدة ومجنون هواف وخلاف في الشجرة مش من دار أماني أبو ذي قال وبه تزميع قول الناظرين تتكلم على الله في شئر قال وتعمروا لغا تتطبع عنه يقول يا الله بعد الحلوات يجد الخلق تماما تقول ماذا عنه لا؟ والتأمور عندما تصدرت عنه إلهي كأنك ما خلقت لنا عيون إذن يا الله أنت أكهزر لنا نعم يعني خلق لنا العيون ليه تقول حلوات يجدنا عنهم إلهي إنك جميل تحب الجمالة فكلم عبادك لا يحسبونه منعلم منعلم فوالد ومن يحب ومن يحب من بلدة ما بلدة بلدة انتباين كلامين اللي قوان مش للسأل انتباين كلا الجماعة ده بيستحيلوا ده ده منهج بتاع التطوف ده ان احنا ما نتكلم عنهم بطريق واحد عاصر يقول لك لا ما اخطوا الكلام من هذين هذين بيأكلوا الكترة ويأني أكل الكترة إغان فالله هتعني أكل الكترة إغان فالله ونخذوه ساي انا بكتل رجبتك اللي جيدة بتاعي انتباين اتباين اللي جيدة طريقة بكتل رجبتك هذين كترة ما اخلي هكي شيئا استحلال كما قال عشان استحلال والكلام ده يمكن لما قالوا صوفي العلمان الثاني بنفس الضابط مروجي الدين والجين ماغشي ده ده كمان في كتابه بتاعه فيذا فيبقى العيش الاسلام عالج القضير ولا تكن زله عالجها بمنع النظر بمنع النظر للمراه لانه كل الجرائم مستوها من النظر وهو ومن النال المستضغل الشغل معه معه. هو أحد ذنيني مصيفة باقي حاجة وقال لأنه لا أعمل حتابا المضربة غضر جدا وإن العيز يتثني وجناء المح كان إنه حاجة مشكلة؟ هاي رأي المشكلة لا تقلق لا تقلق أنت نقول إنه لا تقلق أنا لا تقلق أنا مصافح وقال إنك أبنصر غنيعني أنت لا تقلق أنت أبنصر هواك أنت أبنصر إبليل المنصور بتاع المصافحه لما حرم في الشريعه الاسلاميه على الجامع عالج المشكله بتاعه الزهره عشان ما تصعبش لانه قالوا ان الراضي كني وزناع لم ده دليل على على مساله التحريم بتاع المصافحه ذل بيمزج الزوج به امراه قلت قاعد يتزوجها او ان تمكي تسلم عليها ممنوع في الشريعه الدليل الحديث ده حديث اخرى من حديث عائشه ان امرات ال قد تباع وما سلم فضقت يدها فاحجم عن عن مصاطعتها وقال ان الله صادح النساء وانما قولي لباس كقولي لباء ابراه قالت عائشه والله ما ماشت يد بعدلم يد ابراه لا لح له قصد المسالين مشفع عن السنه حتى جماعيه مسوق لك طار وصوره السنه دي كويس مسلم الالعالمي انا متربه اروح وطبق عليهم لكن لما يجيك واحد يجيك خريج مدرسة حتى للبنة من جماعة الإخوة المسلمين هذا بذبنة هنا كمان فابور خامس والله قال دل... لا أريد أن يخاتبونه غالي منكم مع الجماعة ذلك ولا أريد أن ينسكوا بالدين هذا دا... ما بتاعنا خطأ حتى الموجة بتاعتنا البيت المليئ هناك ذلك كان في الكون بأي شكل كان وإن كان على حساب مخالفة الشريعة الإسلامية لأنه عندهم الغاية تمرر وسيلة يقول لك مدام بتجند؟ الجنة، يمكن أن يكون معنا، الجنة تعيش إن سألت كالليك أفاضح يقول لهم خاصة خاصة، فما ما كبيره، ما كبير خاصة دي لو ما كبيره بتوستيك للكبيره المطابعة حرام لماذا حرام؟ لأنها فتنة وأبلغ من النظر يعني مشكلة المطابعة كمان أخطر من النظر، يمكن النظر ده شوية فتنة، هو حرام ووصلك للجريمة <تصفيق> لكن لما انتصل كمان تعال ليها تلو بكيه ده كده تجدين بيتنا ده كمان بيتنا سالة ده شوية بحكاية شوية شوية تلو بكيه ده كده بحكاية متاجدة بقى هناك كده ما قد تجللت فبعضي الموضوع ده الناس بتكلموا فيه بتكلموا فيه بتكلموا فيه الجماعة بتاعين بتاع الهوى بتاع الهوى الشعراء والسعراء يتبعوا الغوال إلى آخر الآيات هو واحد مناني وحد العياره والفنان في لوحه مع الوحي هو وجود ثاني انت فاهم كلامي بتكلم قال يعني شايفين ما بريد ورا راكب ووصلات عاده وشبيه واحد بيغني يقول يعني شايفين طاب بريد الخفيف تبعني طبعا هو بيعوا ده يشوف الحاصله واصو ياوا بالنهايه هو فيها بريد وبريد والجريبه تقع من بريد جديده الجله بتاع التفاح يعني جنب وجه في جله بتاع تفاح جنب دخرهه يا جماعه الجنه بتاعتك بعد اجرامين والجم من فريد المؤكد الى اخر بيقولها حتى يديهم تسالفك فيها راجد عكويني اجمعات عارفه وراجد عكو كانك مصطام النبي قالك تصاجا والله ساعه كان بتقول لي نباشع على بتاع شتنا وبعدين الجماعه لما يقول لك ما بنوم ولا والليل حار في جوه حب الكن في لمسه يد الكلام ده مش يهوداته وشاء هوا الملاوين ربونا حروا في الشريعة الإسلامية فده بدي خلطت جواهد القراضاني من كبال جماعة من الإخوة المصدرين منظراتي كبير زي الخطرين جيت العيسة والله ما رفعش تقالى قضية علمانية ملاو نحن بنكشي محننضيب أي عامل أي واحد عابد بأي إسلامي ملاوه لو بنزيه يتحكم بقوة الشريعة علماني بيأخوا تحكم فيروحي يجيب بيجاي ملاوه الشيحي أجيب بولا الزوجة أنت معاك كلام تاني حيث ببعض ايوه مراه وقواجب الاتحاية المقراضي أجيب مراه بتاع طاوض أجيب هناك بولاك انت من ناحية فوابئ من ناحية مثل الكريعة فيك الشريعة اللي لا مؤلدين انت انت عمل اشوه انت مع منع المتعدين ام ان هجع بنكر كله القرارة دا الماضحة الي يمكن ان تتعام ان تطابع المرأة اجتبت على الحراس ما بحاجوها الا النص ما صريحة الكلالة وكم ما تحتمل الجسم النكاح النكاح شنو يا حبايبي المس او اللمس والكلمه في اللغه العربيه قد تحتمل اكثر من معنى والمعنيان حرام وهو النكاح وهو ذلك حرام او لمسه وهي لا تحل له حرام لان كلمه المس قد تعني اللمس وقد تعني قد تعني النكاح في في سوره مريم لما تكلمت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا <تصفيق> لم يمسسني هنا بمعنى لم ينكحني بشر لانه لماذا عرفنا ان كلمه لم يمسسني في سوره مريم يعنى بها النكح ليه اجيب لك العاده واسترجع لك حتى بلغه العرب الان قالت مريم قالت لم يمسسني هم المقامج يجب لك الخريج مثل حتى البنة يقول لك هنا قالت لم يمتثني أي لم ينكحني لأنه قالت ولم يمتثني بشر أي لم ينكحني وبشر هو كان على هونك الحلال ولا هونك الحرام فأرث يبقى فيه سؤال بس أحنا فتقول لماذا؟ يعني قالت ولم يمتثني هلاك قالت لم يمتثني لأنه مش شرب أغلام وإذا لا أعضى لك غلاما ذكيه ومعروف انه الغلام ما بيجي الا عن طريق انه الجماعه انت لا جاج غلام جمالك بنقل من هو ساكت لا جاج حد جاج غلام